بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غنبت في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل و من بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقو ربهم لكافرون.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 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ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 Wakzalik tuhurjun, wamil ayaatih ankhulqum min sura bil, thumm ida an tu bshuru taltshirun, wamil ayaatih قال قل لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 والأرض كل له صانفون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أي منكم من شركاء في ما رزقناكم فأأنتم فيه سواء.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 فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا يَقْطُرُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَدِينُ لِخَلْقٍ لَّا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 وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 مُشْرِكُونَ مَهَرَ الفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ هَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره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 ومن آياته أن يرسل رسل يحمل بشرات ول يذقكم الرحمته ول تجري الفلك بأمره ول تجري الفلك بأمره ول تبتغوا فضله ول تشكرون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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مجبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطنون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق